دا دا داعوني أنادي مولاً جليلاً إذا الليل أرخى علي السدولاً نَظَرْتُ إليك بخلب ذليل لأرجو به يا إلهي قابلاً ليلا الليل ارخى علينا السدول السدول نناجي مولاً جليلاً, مولا جليلا اذا الليل ارخى علينا السدول لك الحمد والمجد والكبرياء والكبرياء وانت الاله الذي لن لا يزول لك الحمد والمجد والكبرياء يا أوف وأنت الإله الذي لا يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جالنا دعونا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرفع علينا السدول توميت الأنام وتحيل عظام وتنشي الخلائق جيلا فاجلا وتميت الأنام وتحيي العظم وتنشي الخلائق جيلا فاجلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤولا دعونا نلاجي, دعونا نلاجي مولا جليلا الله. إذا الليل أرفع علينا السدل خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخل خزائن جودك قضي تعم الجواد بها والباخلا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا سُدُولا دَعُونا دُنا شي مولا كديلن هاه الليل أرخى علينا